ستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا ولا ك حبيطة أعمالهم في الدنيا ولا خذتي وأولائك هم الخاسرون. ألم ياتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم لحي وعديو وثمود وقوم إدريم وأصحاب مدني والموت هم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة صلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي أجاهد الكفر ارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْلُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ